فسالت ا و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ب ت غ ا ء ح ل ي ة أ و متاع زبد مثله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 والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه ل ف ت د و ا به أ و ل ئ ك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم موسوعه ه ه م ج ن النابلسي م أ للعلوم ن ربك ا ل ا س ك ا م ي ه و اسماء ى إ ن م ي ت ذ ك الله الحسنى أ ل ع موسوعه ا ل ن ا ق و ا ل س ي ن ي ص للعلوم و ن ما أمر ا ل ه به أن ي و ي خ ش و ن ر ب ه و ي خ ا ف و سوء ن ا ل ح س ا ب و ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا ا ت م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم أ ف ق و ا م الاسلاميه ر ز ق ه م ر ا و ع ة وَيَدَرَؤُونَ اسماء ل ح الله س ي ئ ة ك ل م عُقَبَ الحسنى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 ي موسوعه ل ي م من النابلسي للعلوم ا ل ذ ي ينقضون ن عهد ا ل ل ا م ي ه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 و ي قل و ان ل ذ ي ك ف ر و الله و ا أنزل ل ع ي آ يضل ة من إن ربه الله قل ي من يشاء ويهدي إ ل ي ه من أ ن ا ب الذين آ م ن و ا وتقم